بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال اخبرنا ابو الحسين نصر بن عبد العزيز ابن احمد بن نوح الشيرازي المقرئ في جامع عمرو بن العاص بمصر سنه سبع وعشرين من لفظه رحمه الله قال أنبأنا ابو الحسن علي بن عمر الحمامي المقرئ ببغداد قال انبانا محمد بن العباس ابن الفضل قال أنباءنا عمران بن موسى قال انبانا الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي رضي الله عنه فذكر القدر وانشا يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الابيات التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله استند فيها اثبات المؤلف رحمه الله للقدر ولمشيئة الله عز وجل وانه الخالق للعباد وان القدر نافذ قدر الله نافذ على جميع المخلوقات وأن الله الحكث بالغ في مفاوتته في كونه فاوت بين عباده فعنى بعضهم ولم يعن البعض الآخر لأن هذا مبني على علمه سبحانه وتعالى في أحوال عباده وما يصلح أحوالهم فهو عليم بالذوات التي تصلح للإعانة و وللهدايه فهو يهديها ويمن عليها بالهدايه برحمته هو وعليم سبحانه وتعالى بالذوات التي لا تصلح للهدايه فلا يهديها بل يحيرها ولو حكته البالغه سبحانه وتعالى فاوت بين عباده جعل منهم شقيا ومنهم سعيدا ومنهم قبيح ومنهم حسن وكل هذا على حكمته فلا بد من الايمان في بالقدر في الاربعه علم الله, في الأشياء، علم الله الأزلي وكتابته لها جميع الأشياء في اللوح المحروب ويردته مشيئته والسادقة لكل موجود وخلقه وإيجاده لجميع الأشياء لهذا قال لما مشيئته رحمه الله ما شئت يخاطب الرب سبحانه وتعالى ما شئت كان وإن لم أشأ يعني ما شاء الله أن مشيئة الله ناكدة ولو لمشأه العباد ثم قال وما شئت يعني أنا أيها العبد إن لم تشأ لبقل ما شاء العبد لا يكون إلا إذا شاءه الله وذلك لأن مشيئه العباد تابعة مشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليم حكيم فإذا شاء الله شيئا وأراده بد أن يقع سواء أراده العبادة ولا الأرادوه وإذا أراد العباد شيئا واشاءه فهذا إن شاءه الله فإنه يقع وإلا لن يشاء وقوعه وإذا ما شاء الرب سبحانه وقوعه فلا يقع ولهذا قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت لأن العلم هو أول مراتب القدر السابق والعلم هو السابق والعلم أزلي ثم الكتابة ثم الإرادة ثم الخلق والإيجاب فخلقهم وفق علم سبحانه وتعالى خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتا والمسلم يعني الصغير والكبيه كلهم يجرون يا ماضون تجري يجري فيهم قضاء الله وقدره على ذا عملنتا يعني المؤمنين الله اتمنى عليهم ووفقهم وهداهم برحمته ويحسانه وفضله وهذا خذلتا للكفار وخذلهم خذلهم الله ولا يوفقهم لحكمه البالغه ليعلموا بالذوات التي تصلح للهدايه والتي يصلح فيها غرض الكرامه ويعلموا بالذوات التي لا لا يصلحها ولهذا قال على ذا منتا وهذا خذلتا وهذا اعنتا وذاك لم تعد كل ذلك مبريء على الحكمه ومنهم شقي ومنهم سعيد هذه اقسام من منهم شقي ومنه سعيد ومنهم قبيح ومنه حسن وله حقه البالي قال اخبرنا ابن مهدي قال انباءنا المري قال انباءنا القاضي قال انما ابو بكر محمد بن احمد الحداد قال قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرمله اقبل شهاده اهل الاهواء كلهم الا القدريه لانهم كفار كانه يريد طائفه منهم لاني وجدت عنه وجدت عنه أنه قال ومنهم من يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون كأن هذا لفظه فيما حبثت عنه فكأنه أرادهم بهذا دون غيرهم. نعم وهذا النص سند فيه أن الإمام الشافعي رحمه الله يكفر القدريه والمراد بهم القدرية الأولى. قدرية الأولى الذين يفون علم الله وكتابته للأشياء. لأن القدرية طائفة الطائفه الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء. وبهذا نسب الله إلى جح. قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، وهم الذين ظهروا في اواخر عهد الصحابة، وهم الذين تبرع منهم الصحابة تبرأ بن عبد الله بن عمر، كما جاء في الحديث الأول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قصة أبي يعمر والصاحبه انهما اتيا عبد الله بن عمر وسأله لما ظهرت القدرية قالوا لو وفق لنا أحد من الصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قالوا فوفق لنا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وهو ذاهب للحج وفكت نفسه أنا والصاحبي وظننت انه سيكل الحديث إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر, لا ظهر قبلنا قوم يقراون القرآن ويتقفرون العلم يعني طبعا العلم ويزعمون أن الأمر انف يعني انف يعني مستأنف وجديد لمثق فيه علم الله فقال إذا عبدالله عبدالعمر إذا لقيت هؤلاء فأخذهم أني منهم بري وأنهم برآؤوا مني ثم روى الحديث عن ابي عمر حديث الطويل حديث جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صباح الرجل شديد الباب الثياب شديد ثواد الشعر وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن السعى وعن الاشتواطع فيه لما سال عن الإيمان قالوا ان تؤمن بالقدر خيره وشره هؤلاء وهم الذين قال فيهم الامام الشافعي رحمه الله وغيره ناظر القدريه بالعلم فان اقروا به خصموا وإن انكروا كفروا ولهذا قال الامام رحمه الله هنا اقبلوا شهاده اهل الاهواء كلهم الا القدريه يعني اهل الاهواء مورد اهل البدع سموا سموا اهل البدع الاهواء لانهم اتبعوا اهواءهم وارائهم ويصرفون النصوص ويقول اهل البدع اقبلوا شهاده الا القدريه فينا كفار يعني القدريه الاولى ونوع الطائفه الثانيه القدريه قدره متوسطه الذين اثبتوا علم الله بكتابه الاشياء ولكن انكروا عموم المشيئة وعموم الخلق انكروا عموم مشيئة الله حتى لا تشمل افعال العباد وقالوا ان الله شاء كل شيء في هذا الوجود العباد ما شاء وانكروا عموم الخلق فقالوا ان الله خلق كل شيء الا افعال العباد فلم يخلقها بل هم خالقون الافعال فاولم و... ومراد الإمام الشافعي رحمه الله الطيفة الأولى الذين أنكروا العلم والكتابه هم الذين كفرهم الشافعي وكفرهم غيرهم من العلم. نعم قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي إجازة قال أنباءنا عبد الرحمن بن محمد بن جابر السلمي يقول سمعت محمد بن ع... محمد بن, ع... بن عقيل سمعت محمد بن عقيل الأزهر الفقيه يقول. جاء رجل إلى المزني فساله عن شيء من الكلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي ولقد سمعت الشافعية يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين نعم وهذا النص فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه أنه سأله أنه سأله رجل المزري فسأله عن شيء من كان في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي والمراد بكل يكره التوحيد المراد توحيده الباطل وهو الخوف الأعراضي والأجساء كما بيّن في النص الذي بعد هذا هذا هو الذي يكره المزلي ويكره الإمام الشافعي أما توحيد توحيد أهل العلم توحيد المسلمين فلا يكرهه الإمام لا يمكن أن يكرهه الإمام ولا غيره فمن كرهه فهو كافر قالت على ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم في المراد قال إني أكره هذا الكلام في التوحيد وما توحيد أهل الباطل البدع وهو خوض في الأعراض والأجتام ثم قال ولقد سمعت الشفيع يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاسكنجا ولا معلم التوحيد. يعني التوحيد هو اصل الدين فكيف يعلمهم احكام الاستنجاء والطهارة ولا يعلمهم اصل الدين هذا لا يمكن والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصوا من دماء يعني المراد هو افراد الله بالعباده ويشير السافير رحمه إلى الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبس ونقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم مع الله عز وجل يقول الإيمان فما عصم به الدم والمال فهو حق سكتي الذي يرصم به الدم والمال هو التوحيد وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا هذا هو حقيقة الدين أما كرهه الإيمان فهو توحيد به الباطل كما ياتي في النص الذي بعده هنا قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وإجازة قال سمعت أبا نصر أحمد بن ابن محمد بن حاتم السجزي يقول قيل لأبي العباس بن سريج صاحب الشافعي رضي الله عنه ما التوحيد قالت توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما نبعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك وهذا نص يبين أن المراد التوحيد الذي كرهه المزري وكره الشافعي هو توحيد أهل الباطل و هو في الاعراض و ولهذا في هذا في هذا النص الى العباس بن سريد ما التوحيد قال توحيد اهل العلم وجماعة المسلمين و على اشهدوا على لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني توحيد اهل العلم هو الشهاده لله الله تعالى و الشهاده لنبيه محمد صوتا بالرساله وليس المراد قول هذه الكلمه في اللسان المراد قولها باللسان, باللسان واعتقاد اعتقاد معناها و بحقوقها والبعد البعد يناقضها إجتد الله تعالى بالوحدة يقولها بلسانه ويعتقدونها بقلبه ويلتزم بحقوقها ويبتعد عما يناقضها هذا توحيد المسلمين وتوحيد أهل العلم وما توحيدها الباطل فهو الخوض في الأعراض والأجسام يقول لا يعلم وجود الله إلا بحدث الأجسام ولا يعرف حدث الأجسام إلا بحدث الصفات يسمونها الأعراض وإنما بعث النبي صلبي يبطال ذلك يعني, يعني يبطال الخوض في الأعراض والأجسام نعم قال حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي المقرئ قال أنباءنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري قال أنباءنا القاضي يوسف بن قاسم الميانجي قال أنباءنا أبو بكر الحميدي المعدل قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعية يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد نعم وهذا نصه للم الإمام الشافعي رحمه الله في الكلام وفرض في الأجسام والأعراض والاعتماد على العقول ومناهج أهل الفلسفه فلسفة وأهل المنطق والعراض عن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله يقول الشاك رحمه الله علم أن الصواف الكلام من التشكيك والتضليل والحيرة والعراض عن النصوص لفروا منه كما فرون من العسد ولهذا فان كثير من أهل الكلام صار عندهم حيرة واضطراض حتى بعضهم يقول أنه, ي... إنه يضع رأسه على الفراش من أول الليل إلى الفجر وهو يتكلم في العرض والجسم ثم يؤذن الفجر وهو على حاله ولا يصل عنده طمعنان ولا طمأنينة ولهذا قال بعضهم لما لقي بعضهم قال أنت عندك طمأنينة؟ عندك طمأنينة؟ مطمئن؟ قال نعم مطمئن الحمد لله مطمئن. مؤمن بالله ورسوله مطمئن قال اشكر الله أنا ما عندي طمأنينة يقول اجلس الساعات الطويلة وعندي شكوك وحيرة وأشهر الليالي وعندي شكوك وحيرة شكوك وحيرة في, في, في الأراضة والعجسة ولهذا قال الامام رحمه لو علم الناس ما في الكلام فروا منه كما يفرون من الأسل نعم قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وإجازة قال سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول الكلام يلعن لأهل الكلام نعم هذا فيه هلم في ذنب لأهل الكلام لأهل الكلام واللعن هو الطرد والإبعاد فهو يطردهم ويبعدهم عن رحمه الله وعن النصوص ولو لم يكن فيه الحيرة والشك والاضطراب والعرض عن النصوص واستحواذ الشياطين وأهل السوء وأهل الإلحاد عليه لكنا كافيا في البعد عنه نعم لان سنوات التعليق نعم اللعن اللعن هو الطب الوعد عن رحمه الله ومن الادم الذنب لاجلهم الكلام لاجل لاهل الكلام لا يلعن لاجلهم الكلام مذموم يسب و اللعن هو الذم والسب السب اللعن من الادمين هو الذم و السب و الشت فمن فمن سب شيئا وذمه ذمه يقال لعنه اللعن يعني يذم يذم اهل الكلام الكلام يلعن يعني يذم من أجل الكلام ومن قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني المدموبة لأن الله ذمها في القرآن فقال إن الشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلية غير في البطون ثم وقال في, في آية أخرى قال سبحانه والشجرة الملعونة في القرآن يعني المدموبة وما يلعن لأهل التقليع يذم من أجل الكلام اللعنى الذم هنا نعم وبيس قال الربيع بن سليمان نزل الشافعي عن الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام. فصاح عليهم وقال اما ان تجاورونا بخير او تقوموا عنا نعم وهذا نفس الشافي رحمه الله التحرير من اهل البدع والبعد عنهم وعدم الجلوس معهم وله صاح عليهم وقال اما ان تجاورونا بخير فلا تتكلموا بالعرض والجسم والاراء او تقوموا عنا وتبعدوا عنا نعم اخبرنا ابن مهدي قال انبان المري قال انبان القاضي قال انباءنا ابو بكر الحداد قال اخبرني بشر بن ناصر قال حدهني علاق بن المغيرة عن حرمله بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول الفقه في الكلام الجهل به نعم هذا النص فيه اذن من الكلام فقط. الجهل بالكلام فقه كون الانسان يجهل حجج اهل الكلام وارائهم ومصطلحاتهم هذا فقه فقه وعلم علم وفي نص اخر رواه عن الامام الشافعي منقول عن ابي يوسف صاحب الاول لابي حنيفه انه قال نقل عنهما شويه انه العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم العلم بالكلام يعني بارائهم ومصطلحاتهم هذا جهل لا يفيدك لا يفيد القلب ثقى لا يفيد القلوب الا حيره وشك فكل انسان يتعلم هذه الطرق وهذه المناهج لا يزيده ذلك الا جهله والجهل بالكلام هو العلم اذا جهلت طرقهم ومناهجهم وعرفت عنها هذا علم لانك تكون فارق من هذه هذه الاراء الفاسده وحين اذا تتلقى ما ياتي من النصوص تتلقى النصوص النثاب والاستفهام فالجهل بالكلام هو العلم والعلم بالكلام هو الجهل وهنا قال الفقه في الكلام هو الجهل به يعني تجهل الكلام هذا فقه فقه هذا فهم وعلم كونك جهلت جهلت هذه الشروط وسلمت منها هذا سق وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لأن يلقى الله الرجل بكلام بك بكل ذنب ما قال الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام نعم وهذا في بيان آتات الكلام والخوض في أجسام والأعراض وفي حجج أهل الباطل ومناهجهم أنه أمر عظيم، لأنه شكل في القلوب ويقول فيها الحيرة والاضطراب، وهذا من أعظم الذنوب، أشد من السرقة وشد من الزنا، هذه الذنوب السرقة والزنا والغيبة والنميمة، لا يمكن أن توب من هذه ذنوب أعمال، تجد قد يسرق قد يزني، هو واحد، ما عنده إشكال ولا عنده شبه، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. لكن غلبته هو نفسه الشيطان فعبد الفاحشه او أو عبد السرقه او رابى عمل تعامل بالربا أو اكل الرشوه لكن الكلام الفوضى والكلام والاضطراب هذا يخدش العقيدة ويولد الشكوك والاضطراب والحيرة وقد يخرج من التوحيد والعياذ بالله ولهذا قال الامام الشافعي هذه المقالة قال لأني يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خل الشرك ما خل شيء بلا خير له من أن يلقه بشيء من الكلام لانه اذا لقي ربه مثلا بالزنا او السرقه او كذا ذنوب هذه هم تحت مشيئه الله لكن توحيده سليم لكن اذا لقي الله بالكلام توحيده مخلخل مهلهل مهزوز فيه اضطراب فيه حيره وقد لا يكون موحد نسال الله نعم وباسناده عن الشافعي قال حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبري ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام هذا هذا في حكم الإمام الشافي رحمه الله على اهل الكلام يجب و ومجازاتهم على أعمالهم حتى يتركوا هذا حتى يتركوا الكلام ويقبعوا على الكتاب والسنة الشافي رحمه الله يرى أنهم أنه يجب عقوبتهم يعاقب أهل الكلام الذين عرضوا عن و وخاضوا في الأجسام والأعراض واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق وأعرضوا عن المصوص لا بد أن يعاقب جزاء حكم عليهم ومع الشافي قال يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم يحملوا على الإبل ويطابوا في العشائر والقبائل العشائر القبائل جمع قبيلة في الأحيا والحارات بأهل القبائل حتى يفتضحوا يفضحوا ويفضح امرهم حتى يكون ذلك السبب في ردعهم وسدهم هذا حكم الإمام الشافعي أنهم يحملون على الابل الآن يحملون على السيارات لو ما كان عندهم سيارات يحملون على السيارات ويطافوا بهم في الأحياء والحارات ويضربوا بالجريد والنعال ويقال أيضا توبيخا لهم هذا جزاء من طرف الكتاب والسنة وأعرض اخذ في الكلام نعم أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه إجازة قال سئل الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رضي الله عنه عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بذعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصبعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل, مثل مالك بن أنس وسفيان التوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق الحنضلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن المبارك ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك بل ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال يعني المتكلمين والله أسأل أن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم هذا النص عن الإمام محمد بن سحاب من خزيمة رحمه الله صحيح, صحيح صحيح من خزيمة ومن الأئمة ولقب بإمام الأئمة سئل عن الكلام في أسماء وصفات على طريقته البدع الذين يعتمدون على عقولهم وأراءهم وينفون الصفات ويتؤولونها، فقال رحمه بدعة ابتدعوها، ولم تكن عمة المسلمين من الصحابة والتابعين وعمة الدين يتكلمون في ذلك، ما كانوا يتكلمون في في الجسم قالوا إنه يلزم من ثواب الصفات أن يفعل الله جسما. لان الصفات لا لا تقوم الا بالاجسام وعلى والله كان الله جسما صار مشبه المخلوقات فهذا باطل فيدا نفس الصفات لالا يكون جسما حتى لا يقوله. يقول يقول ما هذه بدع تدعوها ما تكلم بها ائمه المسلمين بل كانوا ينهون عثر الصحابه والتابعين وائمه الدين مثل مثل مالك لمالك بن انس صاحب المذهب المعروف والسفيان والثوري والأوزاع والشافعي وابي حنيف وابي يوسف ومحمد الحسن وابي الحنبل ويساق الحنظلي وابي الحيا وابد الله المبارك وابي يحيى كلهم ما كانوا يتكلمون في, في الأجسام والأعراض على طريقة أهل الكلام بل كانوا ينهون عن صوض في ذلك ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة كلهم يقولون اتركوا ما عليه أهل الكلام خذوا بالكتاب والسنة ثم قال فإياك والخوضة فيه. إياك تحذير كلمة تحذير يعني احذر احذر الخوض في الكلام والنظر في كتبهم فإنها تضلل ولهذا قال إياك والخوض فيه والنظر في كتب بحال يعني متكلمين ثم سأل الله والتجع إليه قال الله أسأل ان يعيدنا من مضلة الفتن ما ظهر منها هو المطر هكذا ينبغي المسلم أن يعرض عن طريقة اهل الكلام وأن يلجع إلى ربه وأن يضرع إليه بأن يعيدهم من الفتن فإن كثير من السوثن بما عليه أهل الكلام وارض عن السوثن من الكتاب نعم. أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني رحمه الله قال أنباءنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس الزاهد ببغداد قال أنباءنا محمد بن اسحاق المقرئ قال أنباءنا الحسن بن الحباب بن مخلد المقرئ قال سمعت محمد بن الحسن ابن الصباح الزعفراني يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول. اجتمع الناس على خلافه أبي بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان قال الشافعي فولوها فولوها عثمان قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خير من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فولوه رقابهم نعم وهذا النص عن الشافعي رحمه الله في بيان اعتقاده للصحابة والخلفاء الراشدين وأنه يعتقد ما يعتقده للسنة والجماعة ويبرأ مما كان عليه الرافضه الذين كفروا الصحابة وفتقوهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة الاثني عشر وهو علي بن أبي طالب نص على أن خليفة علي بن أبي طالب ولكن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه كفروا وفتقوا وارتدوا عن الاسلام واخفضوا النصوص التي فيها ان الخليفه بعده علي بن ابي طالب وولاه ابا بكر زورا وبهتانا وظلما ثم ولله الخلافه عمر زورا وبهتانا وظلما ثم ولله عثمان زورا وبهتانا وظلما ثم وصلت الخالق نوبه الخليفه الاول وهو علي هكذا يقولون هم كفروا الصحابه فاتقوهم والله تعالى زكاهم وعدلهم, وعدلهم وعدهم بالجنه وهذا كفر وضلال فالا فالشافعي الامام الشافعي رحم الله يبرا من طريقه الروافق وهو على عائله السنه وجماعه يرى أن يرى صحة خلافة أبي بكر، صحة خلافة عمر، صحة خلافة عثمان. ولهذا يقول: اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله واستخلف أبو بكر عمر. يعني ثبتت البيعة أبي بكر في مبايعة أهل الحل والعقد وقيل بالنص على قول الله عز واستخلف أبو بكر عمر ثبت له البيعه في الاهل ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم هو عثمان. فثبت البيع لعثمان قال السافئ وذلك انهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت عديم السماء خيرا من ابي بكر الصديق رضي فله رقابه رقابها تحت عديم السماء يعني لم لا يوجد تحت عديم السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر فأفضل الناس فأفضل الأمة بعد نبيها نعم وهذا هو عاقل الرسول والجماعة خلاف للروافق نعم أخبرنا أبو علي الحسن من أحمد المقرئ قال أنباءنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارث الحافظ قال أنباءنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال أنباءنا محمد بن مخلد قال أنباءنا محمود بن محمد المرزي قال سمعت أبا سليمان الحارث بن سري قال سمعت إبراهيم بن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي رحمه الله ما رأيتها شميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك فقال الشافعي علي بن عمي وابن قالتي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار فلو كان هذا مكرمة كنت أنا أحق بها منك ولكن ليس الأمر كما تحتد وقال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين نعم وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له أن إبراهيم بن عبد الحجبي قال الشافعي ما رأيت هاشميا قط قدم ابا بكر وعمر على علي غيرك لان الشافي رحمه الله من فرشي وكان ومطلبي والهاشمي قال أنت كان السائل للشافي رحمه الله يقول انت خلفت الهاشميين كل الهاشميون ما يقدمون ابا بكر وعمر الا انت قدمت ابا بكر وعمر على علي والهاشميون يقدمون عليا هذا ليس بصحيح لكن هذا سؤال فقال الشافعي رحمه الله علي ابن عمي وابن خالفي يعني كان لو وصلها من جهة أبي ومن جهة أمة وأنا رجل من بني عبد المناف وأنت رجل من بني عبد الدار وأنت رجل من بني عبد الدار فلو كان هذا مكرمة إنه كان تقديم علي على البي وكرم مكرمة كنت أنا حق بها لكن ليس الأمر كما تحسب الأمر إنما هو على حسب النصوص حسب النصوص النصوص دلت على تقديم أبي بكر وعمر والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم عمر ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة الشافي بيّن عليه ما هو ليس هذا مكرمة تقديم عليه على عثمان لو كان مكرمة لسبقته في ذلك لكنها لكن ليس الأمر كما تحصل الأمر انما على حسب النصوص التي دلت على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر وكذلك ايضا الإجماع يباعوا المسلمين والله تعالى يقول لجمعهم على ضلاله ولهذا بيّر الإمام الشيخ رحمه الله لهذا السائل أنه, أنه غلب في هذا الكلام وكلامه ليس بالصحيح انه ليس أنه ما في هاشم يقدم بكر وعمر إلا عد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا علي بن عمر الحمامي المقرئ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حسن النقاش قال أنبأنا محمد بن حسن الحراني قال أنبأنا الحسين بن محمد بن بحر بمصر في قال أنباءنا حرم له قال قال الشافعي رحمه الله ما كلمت رجلا, ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا إن التشييع أضل البدع وارداها وهو الرفض وهو, ت... وهو الرفض الرفض, الرفض معناه الترك والرف الرفض معناه اعتقاد مذهب الرافضة وهو الرفض نعم وهو الرفض وسمع الشافعي يقول ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضه نعم على النص عن الشافعي الامام الشافعي رحمه الله انه قال ما كلمت رجلا في بدعه الا رجلا متشيعا ما كلمت رجلا في بدعه الا رجلا متشيعا ثم قال ان التشيع اصل البدع اصل البدع يجر الى البدع الاخرى فتجده مثلا اولا يتشيع ثم يجره الى بدع اخرى بدع في العبادات بدعة عندهم بدع في الصلاه عندهم بدع في, في الحج بدع في الصيام كل هذه مبنيه على بدعه التشيع اصابت اذا دخل في التشيع لزمت في البدع الاخرى في صلاتهم وفي ثيابهم وفي حجهم ولا غير في عقيده المهدي المنتظر الى اخر البدع بدع كثيره اصب مفتاحها بدعه التشيع اذا دخل إذا في التشيع دخل في بدع اخرى لا لها ولهذا في الشيعه عندهم بدع كثيره بدع كثيره في صلاتهم وفي عقائدهم وفي صيامهم وفي حجهم كلها تخالف ما عليه المسلمون مثلا يجمعون بين الصلاتين هذه من البدع يجمعون صلاتين ومن البدع بدعهم في الوضوء انهم لا يغسلون بذلين وانما يمسحون ظهر القدمين كلهم مفتاحون التشيع لما دخل في التشيع لازم يستاذون البدع لكن لو سلم التشيع سلم هذه البدع في الصلاه وفي الوضوء وفي عقيده المهد المنتظر الى اخر ولهذا قال الامام ما كلف رجلا في بدع الا رجلا متشيعا يعني الذي احرص على ان اكلمه هو المتشيع لماذا لان التشيع يفتح باب البدع كلها اما البدع الاخرى فهو لا اكلمه لا اكلم رجلا عنده بدعه غير بدعه التشيع لانها امر اخطر واسف ما كلت رجا في بدعه في بدعه لا يوجد مستن ان التشيع اصل بالارداها وهو الرفض الرفض يعني اعتقاد مع معتقد مع الراسخه اعتقاد معتقد الراسخه يقال هو الرفض اما الرفض معناه الترك وليس المراد هذا يقول وسمعت الشافعيه يقول ما رايت قبلا اشد بالزور من الرافضه يعني الرافضه لا يبلون بالكذب يعني هم اشد الطوائف شهدا بالزور والكذب دينهم بدهم على الكذب حتى قال بعضهم ان, إن الرافضه يعني لو اردت ان اكتب اذا لما لأولي هذا البيت لهبل على الاكثر لا يبلون بالكذب سيهم كلهم يبنون على الكذب. بخلاف الخوارج. حين الخوارج اصدق الطوائف. الخوارج عندهم صدق وليس عندهم كذب. ولهذا روى البخاري رحمه الله عن عمران الحطان وهم الخوارج لأنهم الخالد صديق اللحجة. عندهم الصدق بل بل يرون إن الكذب كبير المعصيه كذب كبير بل قد يكفرون بالكذب. فأصدق الطوائف هم الخوارج وأكثر الطوائف هم الراشدين. دا يبدين هم يبنون على الكذب والزوق والمهتال وهذا النص عن امام الشافعي فريح في هذا يقول يقول ما رايت قوما اشهد بالزور من الرافضه فهم اكذب الطوائف اكذب الطوائف واشدهم زورا وبهتانا ويقال ان الرافضه اذا اختلفوا في تختلف السيعه في قولين واحد القول لا يعرف له قائل فالحق هو الذي لا يعرف له قائل عندهم نعم وقد يختلفون وإذا اختلفوا في عشر أسيا في عشر مذاهب نشأ مذهب حالي عشر لندينهم أبناء على الظلاق والتكتم ولهذا عندهم مساله التقيه والزور والمهتان والكذب نعم أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن اسحاق بثغر آمد حماها الله قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن يحيى بن مندة الحافظ بن مندة الحافظ قال انباءنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الاصم قال سمعت الربيع بن ابن سليمان يقول سمعت محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله يقول طلب الحديث افضل من صلاه النافله هذا في حتى الامام الشافعي رحمه الله هذا حتى الامام الشافعي على طلب العلم وطلب الحديث افضل من صلاه النافله ولهذا قال قال العلماء وقرروا في كتبهم أن ان طلب العلم افضل من نوافل العباده افضل من نوافل العباده يعني نوافل الصلاه نوافل الصيام نوافل الحج طلب العلم افضل اذا كان طلب العلم يمنعك من صلاه الليل مثلا او من صلاه الضحى او يمنعك من الصيام مثلا ثلاث ايام من كل شهر او من صوم يوم و فطر يوم او من الحج النافله قدم طلب العلم لانه افضل لماذا لان الانسان اذا تعلم العلم تبصر وتفقه. وزال جهل عن نفسه ثم يزال جهل عن غيره، فنفعه متعدي بخلافنا وفي الصلاة والضحى والصلاة هذه نفع خاص بك أنا. قاصر عليك أما طلب العلم نفع لك ولغيرك نفع نفسه فنفع غيرك نفعه متعدي والقائد عند أهل العلم أن ما كان نفعه متعدي مقدم على ما كان نفعه قاصرا ولهذا قال الإمام رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة لأن طلب العلم نفس متعدي وصاته نافله نعم قال اخبرنا ابو القاسم سعيد بن محمد الادريسي الحافظ قال انبانا الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ قال اخبرني الزبيري بن عبد الواحد قال انبانا ابو العباس الطبري قال انبانا محمد بن اسحاق قال انبانا يونس بن عبد الاعلى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول رجل من أصحاب الحديث فكاني ارى رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص عن امام الشافعي في تعظيم اهل الحديث لهم يقول اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث فكاني ارى رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويبجلونه ويعزرونه ويوقرونه ولهم عنايه بالحديث نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه الناس وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وكذلك أصحاب الحديث على آثارهم على اثر الصحابه عندما كانوا كان أصحاب الحديث يعظمون الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون آثار الصحابة والتابعين. قال الإمام إدارة رجل من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم على آثاره لأنهم يعملون مثل عملهم ولأنهم يعملون بحديث رسول الله وينشرون حديث رسول الله كما كان الصحابة. ينشرون الحديث ويبلغونه نعم وأخبرنا سعيد محمد البرسي قال أنباءنا محمد بن عبد الله الحاكم قال سمعت أبا العباس الأصم يقول, يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب نعم وهذا النص قال الإمام رحمه الله فيه تعظيم للحديث ووجد روایت حديثا صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اخذ به فلا يمكن ان نكون على يكون شعوري كامل بل لا بد ان يكون عندي خلل وهذا في دليل على أن من ترك الحديث فهنا فهو ليس بمتوازن ليس عقله سليما فيه خلل لو كان عقله سليما وتفكيره صحيحا لما ترك الحديث فالذي يترك الحديث لا بد ان يكون عنده خلل الذي لا يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عنده خلل ولهذا العاصي في عقله خلل بسبب الجهل ولهذا قال العلماء من اطاع الله فهو عال و من عصى الله فهو كل من عصى الله فهو فالذي لا ياخذ بالحديث عاصي وعقله ليس كاملا بل فيه خلل ولهذا لهذا اكبر الناس المؤمنون المتقون هم اكبر الناس ثم هم الله اولو العقول اولو الالباب اصحاب العقول من هم المؤمنون المتقون الذين يعملون بكتاب الله و رسوله صلى الله عليه وسلم، سلم يعملون بالحديث فالذي لا يعمل بالحديث والذي يعصي الله ويخالف الحديث يخالف النصوص هذا عاصي والعاصي عقله ليس كاملا وليس من اولي الأباء عقله ليس راجحا ولهذا اثنى الله على أهل العقول على اولي الاباء واهل العقول بامتثالهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتقواهم ولهذا قال الامام الشافعي هذه المقاله لقد اذا رويت حديثا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم فالا باخذ به فهو شدك ان عقلي قد ذهب يعني هذا في اشاره الى ان الذي يسرق الحديث لا عقله ليس تاما بل عنده خلل في عقله لو كان عقله تاما لما ترك الحديث نعم اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي وجازا قال انبانا علي بن محمد بن عمر الفقيه بالري قال انبانا عبد الرحمن بن ابي الرازي قال سمع قال اخبرني عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب به الي قال سمعت ابي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه نعم وهذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله في مدح الشافي إمام يمدح إمام وهم تلاميذه الإمام أحمد تلاميذ المشافي يثني عليه يمدحه يقول إذا ثبت عنده الخبر قلده يعني عمل به تقلده يعني وعمل عمل به واتبعه هذه منقبة للإمام الشافعي وشهاده من إمام الإمام شهاده من الإمام رحمه الله لإمام الشافعي بأنه عظم الحديث وأنه إذا ثبت عنده الحديث الخبر يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده يعني عمل به واتبعه ثم قال وخير خصة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همه الفقه أي يعني خير خصة في الشافعي أنه يبغض الكلام ولا يشتهيه ولا يريده وهمه الفقه والفقه هو الفهم عن كلام الله من ك... عن الله وعن رسوله فهم النصوص من كلام الله وفهمه هذه همة الشعبين خير الخصة فيه أن همته الفهم عنك عن الله وعن رسوله وأنه لا يستهي الكلام بل يبغض الكلام ولا يريده ونعمة الخطلة نعم شهاده من الإمام للإمام نعم أخبرنا أحمد بن مهدي قال, أب... قال انبانا أبو نصر المري قال انبانا القاضي المياندي قال انبانا أحمد بن مروان المالكي قال انبانا زكريا بن يحيى الساجي قال ابن بان احمد بن ابي الله عن احمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما رايت اتبع للاثر من الشافعي نعم هذه اشاره ثانيه من امام احمد الى الامام الى الشافعي رحمه الله يقول امام احمد ما رايت اتبع للاثر من الشافعي اشهاد يعني ان الشافعي رحمه الله عنده عنايه بالالثار والالثار هي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابه فيقول الشافعي رحمه الله ما رايت احد يعني من العلماء ومن فوقها مثل الشافعي في شدة اتباعه للأحاديث والأخذ بها والآثار وهي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جاء عن السحاب والتابعين فهو أشد الناس اتباعا للآثار وهذه شهادة من الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله نعم منقبه عظيمة نعم وبإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت ابي أبي رحمه الله وذكر الشافعي رحمه الله فقال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفيه غيره وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع نعم وهذه الثالث الثالث أيضا من الإمام أحمد رحمه الله الإمام الشافعي في تعظيمه الحديث وعينا به وعدم وتقديمه على كل شيء قال الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر ذكر الشاهي قال كان إذا جاء الحديث الرسول صل الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يلتفت إلى غيره يعني يطرح جميع الآراء وجميع الأقوال التي تخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة يطرحها ولا يلتفت إليها ويعرض عنها ويقبل الحديث ويقبل الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ثم قال وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والصبوع هذه الصفات العظيمة قل للإمام أحمد رحمه الله إن الشاعري جمع الله في هذا الاستفاد العلم العلم والعلم هو المخصوص من الكتاب والسنة والفقه هذا الفهم علم وفهم وقراءة القرآن وهي عبادة قراءته ومعلوم أنه يقرأه بالتدبر فيحصل له العلم والفقه والفضوع الفضوع لله عز وجل يخضع عند القراءة لكلام الله ويتواضع لأسفاده أبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ويزم من ذلك العمل هذه منقبه الإمام الشافعي والشهاده من الإمام احمد أنه جمع الله فيه له بين العلم والفقه وقراءة القران والخضوع نعم أخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الملك ابن أبي طالب الإمام بجامع حلب قال انبانا ابو عبد الله الانصاري قال انبانا ابو نصر الفناني الفناني الفقيه قال انبانا ابو اسحاق الطبري قال انبانا ابو عمرو بن السماك قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الثمار بالذقة قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به نعم وهذا النص بالنصب من الإمام رحمه الله في تعظيم السنة ويقول إذا إذا رويتم عني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به يعني إذا قلت قولا يخالف الحديث هذا زيما قلت لي أن الحديث ما بلغني اتركوا قولي وخذوا بالحديث اذا قلت رايته مع النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فاني اقول وهذا هو قول الائمه الاربعه كلهم ابو حنيفه ومالك والشافعي كلهم يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا قلت قولا يخالف قول رسول الله فخذوا بقولي واضربوا بقولي عرض الحائط فاخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط وهذا هو هو الواجب على المسلم واجب الواجب على المسلم أن يعمل بالنصوص وأن يطلح ما سواها وهذا هو عمل الائمه رحمهم الله نعم قدوه الناس تعد الأنبياء لا إمة يعني سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين والأمة نعم قال أنشدني محمد بن عبد الله الفقيه البغدادي قال انشدني القاضي أبو الطيب الطبري قال انشدني بعضهم للشافعي. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان به حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين نعم وهذه الأبيات التي ثبتها في المسجد في السنك في تعظيم القرآن والحديث وأنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بالقرآن والحديث وأن يترك العلوم الأخرى لتزاحمها ولهذا قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة مشغالة أو مشهورة مشغالة إلا الحديثة وإلا الفقه الديني العلم يعني العلم الصحيح هو المأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله ولهذا قال العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك والثرثى الشياطين يعني ينبغي الإنسان أن يقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ العلم منهما وأنا أطرح ما سواهما مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلوم التي تزاحب الكتاب والسنة هو ما أكثره في هذا العصر في المدارس سوحن مثلا سوحن القرآن والسنة في علوم أخرى كثيرة الرياضيات واللغة اللغات اللغات الأجنبية لغات الأجنبية وكذلك أيضا ما يسمونها بتربيه التربية البدنية وأشياء كثيرة تلوينات كل هذه مزاحم الامام الشافعي رحمه الله يقول كل العلوم سوى القران مشكله تشغل يسرا إلا الحديث ولا الفقر العلم ما كان ما من كتابه لا وسرته ما كان في حدثنا وما سوى لك من وساوس الشياطين فالطرح نعم وانشدني سعيد بن محمد الدريسي بصيدا قال انشدني انشدني ابو عبد الله محمد بن حسين ابن الحسين في بوي الاصفهاني بصنعاء قال انشدنا انشدنا ابو عبد الله الفقيه المراغي الشافعي رحمه الله إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة ولا تراهم لدى الأشياء في حلق يعون من صالح الأخبار ما استسقى فدعهم عنك واعلم أن فدعهم عنك وأعلم أنهم همذن قد أبدلوا بعلو الهمة الفمقاء هذا الآيات أيضا الشافع رحمه بالنصف حتى على طلب العلم حتى الشباب على طلب العلم وأخذ الكتب طالب العلم لا بد أن يكون معه كتب معه وراء معه كتب ينقل كان في الأول ينقلون الحبر والورق ويكتبون الآن صارت الحديثة مدونة موجودة ينبغي طالب العلم يكون معه كتب بعض الطلبة يأتي ولا معه كتاب ما يصلح لا بد أن يكون معه كتب طالب العلم بلا كتاب كالمقاتل بلا سلاح هي سلاح طالب العلم ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحث على هذا ويبين أن الشباب إذا ابتعدوا عن الحبر والورق والكتاب وابتعدوا عن الحلق والدروس العلمية فإنهم همج همج قد استبدلوا الحمق بعلو الهمة ولهذا قال إذا رأي في الشباب الحي قد نشوا لا ينقلون قلال الحبر ما معهم حبر ولا ورق ولا كتب ولا تراهم لدى الاشياخ في حلق يعني ما يحضرون حلق الدروس العلمية التي يلقيها الأشياخ وكبار السن يعون من الصالح الأخبار بالتسقة يعني يعون ويتفهمون ويتفقهون الأخبار الصالحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعهم عنك فإنهم أعرضوا عن العلم وأعلم أنهم همجد همجد الله خير فيه كما قال بعض السلف كن عالما أو متعلما أو مجالسا ولا تكون الرابع فتالك قال بعضهم كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا ولا تكون الخامس فتحلك لا عالم ولا متعلم ولا مجالس ولا محب هذا هالك ولهذا قال فدعهم عن واعلم وعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقى قال بعضهم العالم والمتعلم وما سواهم همج الرعاة نعم قال اخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن نصر ابن احمد الموصلي المعروف بابن غرابيلي قال انبأنا ابو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد ابن محمد بن محمد قال انبأنا ابو بكر محمد بن حسين الاجورري قال انبأنا ابو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال انبأنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله تعالى يعني يجب على الانسان النص في وجوب اتباع السنه هو يجب على الانسان اتباع السنه وليس له ان يتركها الواجب على اللي يقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما أهناكم ان فانتهوا وهذا الأمر للوجوب الواجب على الإنسان ياخذ بالنصوص ويترك ما سواها قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو تصيبهم عذاب عليم فالشافعي رحمه الله السبب لهذا النصوص ولهذا قال فرض عن الإنسان أن يتبع السنة نعم قال سمعت القاضي أبا المضفر هند ابن إبراهيم النسفي ببغداد يقول سمعت أبا القاسم عبد الواحد ابن عبد السلام بن الواسد يقول سمعت بعض من أثق سمعت بعض من أثق إليه. يقول بعض سمعت بعض سمعت بعض من أثق إليه يقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله به قال غفر لي قلت من وجدت أكثر أهل الجنة أصحاب الشافعي قلت فاين أصحاب أحمد قال سألتني عن أكثر أهل الجنة ما سألتني عن أعلى أهل الجنة أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزله. أصحاب الشافعي أكتر أهل الجنة. قال شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب رضي الله عنه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقلت يا رسول الله أوصني. قال فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي وياك وأهل البدع وياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة ومجالس آل البدع من غيرهم. آخره والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم. وصحته الله ونعم الوكيل. إن <تصفيق> هذا هذا الفند في الرؤيا قال سمعت بعض من أثق به من أثق إليه هذا مجهول الذي سمعه ما لم يبين يثق به يعني قال سمعت من أثق به بعض من أثق به قد يثق به وقد لا يثق غيره يكون هذا ضعيف لأنه لا بد أن يذكر لا بد أن يذكر محدث من حدثه قد يكون ثقه عنده ولا يكون ثقة عند غيره يكون مجهول في سنده ويقول رايت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لي قلت ما وجدت اكثر اهل الجنه قال اصحاب الشافعي قال فاين اصحاب احمد قال سالتني عن اكثر اهل الجنه ما سالتني عن, أهل أهل... عن اعلى اهل الجنه اصحاب احمد اعلى اهل الجنه في منزله واصحاب الشافعي اكثر اهل الجنه يعني هذه هذا المنام ما ضعيف لان في سنده من لم يسمع ولكن لا شك أن الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله كلهم أئمة حق وأئمة هدى كلهم على الحق كلهم من السنه والجماعة كلهم من التوحيد هم على خير عظيم وأما هذا التفصيل فالله أعلم التفصيل هذا أكثر أهل الجنة وهؤلاء أعلى أهل الجنة فهذا إلى الله عز وجل فالموحد كل من اخلص توحيده لله وعمله لله ويكون أعلى درجة من غيره لحسب التوحيد والإخلاص والصدق كلما قويت التوحيد والإخلاص والصدق أحرقت الشبهات والشهوات ومنزلت المتقين المؤمنين تفاوت الناس في التقوى والإخلاص والصدق والمحبة والله تعالى هو الذي يتحول ذلك وأما هذه الرؤية فرؤية فيها, فيها ضعف لأن فيها من لا من لا يشمع ثم قال, قال السيخ الإسلام المؤلف في هذا الكتاب يعني الحكاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أوصني فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي واياك واهل البدع من الصبير بحنيفة ومجالسه أهل البدع من غيرهم المحقق علق على هذه قال هذا مما لا يرضاه مسلم ولا يقره وما كان ينبغي منه رحمه الله إرادة هذا المنام الباطل أقول الجزم بأن هذا المنام باطل ليس بسديد ليس بوجيه لأن له توجيه ولكن الـ الـ المؤلف الان ما ذكر الان ما ذكر سند بس قال الشيخ الاسلام هنا المؤلف لهذا الكتاب يحتاج الى سند في يثبت عنه ولو ثبت له توجيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك باعتقال احمد بن حنبل ومذب الشافعي لا شك أن الامام احمد هو امام اهل السنه والجماعه وعقيده العقل اهل السنه والجماعه وكذلك الشافعي كلهم على حق وقوله اياك ان يحذرك اهل البدع من اصحاب ابي حنيفه ومجلس البدع وغيرهم فهذا له وجه اولا اصحاب بخليفه عندهم بدعه الارجاء وإن كان بدعه الارجاء و كانوا يسمون الفقهاء وخلافهم مع السنه خلاف خلاف لفظي لانهم يقولون بالعمل وإن كان لم تكن داخله في مسمى إلا الا انها مطلوبه و من ارتكب كبيره فانه يذم ويقام عليه الحد وإن فعل حسنة إنه يمدح ووثاب ولكن لا يسمى لا يسمى إيمان عمله لكن مع ذلك خالفوا نص الكتاب والسنة في اللفظ الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت طلبهم وإذا ثلث عليهم آية وزالتهم إيمانا وعلى ربهم توكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزق لهم ومفقون أولئك هم المؤمنون حقا فادخل الأعمال في مسمى الايمان وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الايمان بضع وسبعون شر وعلاها قول لا اله الا الله واذنها ايماطه في العذاب عن الطريق والحياء شر اسم الايمان هذه النصوص وغيرها كثير وليس هذا ما محل سردها وهي كل تدل على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وكون ابي حنيفه رحمه الله وغيرهم من موجه صغيره يخالفون النصوص لها مسمى الأعمال هذه بدعه بدعه لكنه بدعه في اللفظ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب إمر غيره عن عن إن بعض السلف انه قال إن بدعه إن بدعة المرجع أشد من بدعة الازارقه الازارقه الخوارج لماذا أشد من الأزارية لأنهم فتحوا باب للمرجئه لمرجع الجهميه الذين قالوا ان الأعمال ليست مطلوبة لما قال مرجئه فوق الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة فتحوا باب للمرجيات المحضره فقالوا الاعمال غير مطلوبه ليست من الإيمان وليست مطلوبه من الذي فتح لهم الباب مرجيات الفقهه لما قالوا من الاعمال لا تبصر في مسمى الايمان فتحوا باب لهم فتحوا باب لهم فدخلوا فقالوا الاعمال غير مطلوبه وفتحوا باب للفساق والعصاه لما قالوا ايمان الناس واحد ايمان اهل الأرض وايمان اهل السماء سواء التفاوت بينهم في الاعمال والايمان واحد ايمان أفسق الناس وأعبد أنه وآفق الناس واحد فيأتي الواحد من المرضى السكير العربيد ويقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل وممسائل وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل الله أبو بكر وعمر عندهم أعمال عظيمة كما لا دعوه في الأعمال الأعمال شيء والإيمان شيء أنا مصدق وأبوك مصدق إيماننا واحد أما الأعمال شيء أحد. من الذي فتح الباب هذا؟ هو المرضية الفقهاء الذين قالوا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأيضاً كذلك ويحتمل ان مراده من القاضي يعني المتأخرين من الاشخاص الذين اتبعوا مسلك الاشاعره ومسلك التصوف ليس المراد المتakhirin من من فئه ابي حنيفه هذا له وجه يقول مؤلف هذا ما لاحظه مسلم وما كان ضري نقول اولا اذا ثبت هذا فله توجيه إذا ثاب المنام اذا ثبت فله توجيه من جهتي الجهة الاولى ان اصحاب ابي حنيفه يقولون بالإرجاع وأن الماء الغير داخل في مسمى الإيمان وهم فتحوا باب للمرزياء المحظة والفساق ولهذا قال فيهم من قال من العلماء إن بداتهم شد من بضعة الأزارقة يعني الخوارج والأبر الثاني أنه يحتمل المراد لأصحاب الحديث المتأخرين يعني يتبع الحديث المتأخرين من الصوفية والأشاعرة وغيرهم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهداء ورزق الله جميع الهناف وعلى النبي صلى الله عنه محمد وعليه صلى الله وسلم ايها الاخوه بهذا ننتهي من الشيخ يكون هذا آخر درس للشيخ في هذا المسجد في هذه الدوره هذا سائل يسال يقول ما الواجب علينا تجاه البدع هذا سؤال من, انتر من انترنت يقول ما الواجب علينا تجاه البدع والشبهات التي كثرت وخاصة في الانترنت نعم الواجب على نصيحه البدع نصيحتهم لمن لمن كان من اهل العلم ان ينصحهم ويحذرهم من البدع والذي ينبغي على اهل العلم أن كشف عليه والرد عليها وابطالها واما غير الذي لم لا لم... سمعده هالية فلا ينبغي له أن ينظر في بدعهم لا لا ينظر ينبغي... ما نشر في الشبكة المعلوماتية لا ينظر إليها ولا يقرأها ولا في الصحف لأن لا تؤثر فيه كما هو طالب بعقل لا ينبغي الإنسان أن يقرأها لأن قراءة الشبه والبدع قد تؤثر لسان قد تولد عنده شبهه في ذهنه قد لا قد لا تزول لا ينبغي الإنسان أن يقرأ كتب كتب أهل البدع ولا شبه ولا تعلنه والله العلم هو الذين يكشفون زيفها ويردون عليها ويناصحونه نعم نقول نقل عنكم يا شيخ ان ابا حنيفه هو الذي فيه يرجاء سمعت منكم الان جزاكم الله خيرا ان اصحاب ابي حنيفه فقط وليس الامام فما توجيهكم نعم الامام له روايتان رحمه الله الامام ابو حنيفه له روايتان الروايه الاولى ان الايمان تصديق بالقلب ويقرار باللسان والاعمال يتدخل مستوى العباد وهذا اللي عليها كثير من اصحابه عليها جمهور الصبر بحنيفة و Read 2 تتcakeح ان الايمان الإيمان مجرد تصديق القلب والإقرار باللسان ليس من الإيمان ولكنه ركن زائدة عن الإيمان وهذا مذهب المسلويدي الإمام له الروعة معروف أول من قال بالإرجاء حمد بن عبي سليمان شيخ وابي حنيفه شيخ حنيفة أول من تكلم أول من قال بالإرجاء حمد بن سليمان شيخ الإمام��면 بحنيفة قول حلا رحمه الله فيما بحديث الميلوله ويقول بما قال يقولون ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان الامام يقول بهذا نعم ولكنهم طائفه من السنه ابو حنيفه طائفه من السنه وخ... وخلافهم مع جمهور السنه في اللفظ في اللفظ فالجمهور يقول الاعمال داخله في مسمى الايمان وابو حنيفه يقول ليست داخل في مسمى الايمان لكن يتفقون على ان الاعمال مطلوبه والواجبات واجبات والمحرمات محرمات ومن فعل الواجبات يثابه الله ما, ما... ممدوح ومن فعل المحرمات معرض للعقوبه و عليه الحد اذا كان عليه حد وهو هو لكن كلام في التسميه هل تسمى إيمان او ما تسمى إيمان الجمهور يقول تسمى ايمان وأبو ابو حنيفه يقول تسمى ايمان تسمى شيء اخر تسمى واجب تسمى تقوى تسمى برد ما تسمى ايمان نعم لكن المصيبه المرجع المحرم الذين يقول الاعمال غير مطلوبه هذا البلق. هذا البلاء هذا المنكر نعم هذا يسأل يقول لماذا ذكر الشافعي عمر بن عبد عزيز من خلفاء قديم الخامس؟ هنا عمله ضمه عن... بعض العلماء الخلفاء الراشدين ل... لما اشتهر عنه من العدل رحمه الله والورع والزهد فهو يضم إلى الخلفاء الراشدين لكونه رضي الله عنه كانت فدته قصيرة إلا أنه نشر العدل وعمل بكتاب السنة ونشر العدل بين الرعية. فلي صارت خليفته الخلافة راشدة نعم ما الدليل على فضل الخلفاء أبو بكر ثم علي ثم عثمان ثم علي على على فضل الخلفاء بكر ثم عمر من عم عمر الدليل النبي شاهد لهم بالجنة قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة و... و... في الجنة. وقال عليكم السنة فيه. والسنة الخلفاء راشدين المهدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج وكل واحد من الخلفاء له فضاه تذكر في كتب العقائد، وعمر بن عبد العزيز أثنى عليه أهل العلم ونشر العدل في خلافته فكارت خلافته الراشده نعم. يقولوا لماذا خص الشافعي أهل الحديث عن غير من الفقهاء نعم لأن, لأن الحديث الحديث لأنه هو, هو الأفض الحجه كتاب الله وسنه رسوله، والفقه هو ما يأخذ من الحديث والفقهاء انما السم فقه لانها تفقه في الحديث فهذا فقه لا بد لها من دليل كل مساله ليس عليها دليل فلا فلا يعمل بها نعم هل تنحية الشريعه واستبدالها بالقانون يعتبر كفرى على في تفصيل مساله مبحوثه على في تفصيل قد يكون كفرا اكبر قد يكون كفرا عصا على حسب اعتقاده كان يعتقد ان انه لا يجد العمل بالشريعه وأنه يجد العمل بغير الشريعة ويجد العمل القانوني هذا ردة وكان لا يعتقد هذا ولكن لم يعمل بالشريعة لشبهه حصلت لم تكشف الشبهه نعم كم عدد المذاهب الصحيحة غير مذاهب الشافعي والحمد لله والمالك والحنفي وهل انتشرت تلك المذاهب هذه المذاهب بسبب مشارها أن أن أصحاب أصحاب كل إمام نشروها وهناك أئمة مثل الأئمة الاربعه لكن لم يشترب مذاهبهم بسبب أنهم لم يوفقوا لسلامة ينشرونها الثوري, فيان الثوري،, فيان الثوري،, فيان الثوري، عبد الله المبارك وغيرهم كثير من العلماء لكن ما, ما اشتهروا بسبب ان انه لم لم يهيئ لهم تلاميذ ينشرون مذاهبهم وإنما انتشرت هذه المذاهب الارض بسبب التلاميذ وإلا لا فعل اما العلماء الاخر مثلهم لا كلهم عنه كانوا رسوريس ويعينا عبد الله المبارك و كثيرون ايضا كثيرون لم تنتشر مذاهبهم بعضهم انت يعني نشرت ثم زالت بسبب انها لم لم يعتن بها التلاميذ ولا مشروع الى من بعدها انتشرت في زمن ثم انتهت نعم هو كل نعم لا فيها المذهب الظاهريه كتعرف من المذاهب يضم الى المذاهب الاربعه مذهب الظاهريه اما مذهب الشيعة لا مذهب مو باطل لكن مذهب الظاهريه مذهب صحيح نعم يقول من هم الستة الذين جاءوا من عمر للشورى هم بقيه العشره المبشرين بالجنه قال ما رايت حقا بهذا من هؤلاء العشره الذين توفي عنهم رسول الله وهو المبشرين بالجنه وهم طلحه بن عبيد الله والسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزبير بن العوام هذا بقيه العشره وقال يشهدكم عبد الله ابنه ك يعني كتعزيه له لكن ليس لهم الامر شيء قال ابني عبد الله يحضرهم يحضر معهم يتشاور في الشوره لكن بشرط لا يولى الخلافه بهذا الشرط لكن كباب جبر سر الخاطر والتعزيه له يحضر معهم و يكون يعني يتشاور معهم ويشاورونه يكون له راي في الشوره الا انه لا لا يولى الخلافه بهذا الشرط نعم قل ما هي بدعه التشيع التشيع معناها التشيع معناها الميل من قال تعالى وان من شيعته الى ابراهيم من شيعة الوحي يعني ممن يتبعونه ويوافقونه هم سموا شيعة لانهم يتشيعون لعلي بزعمهم ولأهل ولاهل البيت ويحبونه ويأمرون إليهم واو كلهم يحبون اهل البيت ولكن المحبه معتدله المحبه موافقه للنصوص وأما هؤلاء الرسول فينم غلوا في أهل البيت حتى عبدهم دولا فالتشيع هذا مع تشييع صل النبي سمو شيعي لأنهم يميلون إلى أهل البيت ويحبونهم وينتسبون إليهم نعم فانقسموا إلى إلى أربع وعشرين ثلقة الشيعة إلى أربع وعشرين منهم ومنهم كافر على حسب الاعتقاد نعم يقول من المراد بقول الشافع أن اسماء الله وصفاته غير مخلوقة نعم غير مخلوقة لان الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وما سواه مخلوق هذا الله خالق كل شيء والخالق هو الله بذاته وأسمائه وصفاته نعم وما الفرق بين قضاء الله وقدره هذا فيها فيه كلام لأهل العلم إذا, إذا تطلق أحد ما دخل فيه إذا قلق في القضاء دخل في القدر وإذا قلق القدر دخل, دخل في القضاء وأما إذا اجتمع فكل واحد له معنى القضاء له معاني ذكرها العلماء كما قدر ربك الا تعبد الا اياه وان امر ووصى ف له معاني وهذا لمعاني تذكر اذكرها اهل اللغه واهل العقائد وفي كتب التوحيد وفي غيرها يمكن الطالب يراجعها المعاني وهي مأخوذة من القران ومن السنه نعم هل المعتزله اثباء الان واين هم وهل لهم دعاء؟ نعم المعتزله والا اشاعره والجما كلهم موجودون الان والرابطه والصوفيه كلهم موجودون على متشرون قد ثلاث الارض بهم في كل مكان هم موجودون الآن حتى كثير من المدرسين بعضهم اعتنق مذهب المعتزله أقلهم المذهب الشاعر بعضهم مذهب الجهميه وهم موجودون عندنا في المدارس في كل مكان في في مصر وفي الشام وفي سوريا وكذلك في المغرب وفي الجزائر وفي باكستان وفي ليبيا كلها موجود هذه المذاهب موجود فيها صوفيه وشاعره ومعتزله كله موجود المذاهب بعض بعض المذاهب تدرس نعم أقول ماذا عن علم المنطق الذي يدرس في كليه الشريعه المنطق الذي يدرس في كليه الشريعه لا اعلم المنهج ولكنه ليس من المنطق المرموق يعني مقدمات وقواعد يعني سليمه يعني يصير نعم يقول ليس المهدي المنتظر من عقيده السنه والامام المنتظر آه... الذي الرافضه يقول يعني هو هناك المهدي المنتظر عند اهل السنه غير المنتظر عند اهل الرافضه المهدي المنتظر عند اهل السنه جاءت به الحديث احاديث كثيره بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ومدل صلى الله عليه الحديث هو أنه رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلاله فاطمة اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته مثل كنيته محمد بن عبد الله المهدي يخرج في آخر الزمان يبايع له بين الركن في الكعبة بين الركن والباب في وقت ليس للناس في إمامه المهدي لا يقاتل الناس ولا يخرج عليه أم بل يقاتل بل يبايع له وهو لا يريد البيعة لكن يلزم بالبيعة في وقت ليس للناس في إمام فيملوا الأرض عدلا وكما ملئت جورا وفي وقت المهدي تحصر الناس الفتن الناس الفتن تحصر المسلمين ويجتمعون في الشام وتحصل في أيام المهدي حروب طاحنه بين المسلمين ومن النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينيه إذا فتح القسطنطينيه خرج خرجت في جمعان المهدي الذي يدعى الصلاة ثم يدعى النبوة ثم يدعى الربوبيه ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال ثم بعد قتل الدجال يخرج يجوه مجوجه هذه العلامة الرابعة. ثم تتابع الصلاة بتاعه هذا المهدي عند أهل حق أما المهدي عند الرافضه فهو خرافة خرافه لا اصل لها يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين هو الإمام الثاني عشر وأبوه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له مات ابوه عقيم ما ولد له فاختلقوا له ولد وادخلوا استرجاب وقالوا ان دخل استرجاب سمرة في العراق سنة ستين ومائتين يعني مضى عليه الفمائتين سنة ولم يخرج هم يأتون في كل سنة أخبرني بعض الأخوان سمرة في العراق انهم يأتوا إلى الآن يأتون ب في اوقات محدده ببغله ويشرون السلاح وياتون على باب استرداب وينادون في اصوات مرتفعه يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج يا مولانا نخرج وفي عهد زمان في وقت الشيخ بن سلمه يقول يقول مضى عليه اربعمئه سنه ما خرج ونحن نقول في زماننا الان مضى عليه هو مئتين سنه ال هو سنه ما خرج ويقول انهم فعلوا اناس في, في اوقات بعضهم في المدينة وفي غيرها في ذلك الوقت يقفون لا ولا يصلون الصلاه داعث يقفون فإذا قالوا صلوا او لا يمكن ياخذ المهدي ونحن مشتغلون للصلاة فيقفون ولا يصلون فهذا المهدي خرافة أبوه عقيم مات مات عقيم ولا يولد له انظر كيف الخرافة ثم بعد ذلك لو فرضنا إنه, انه ولد له وأنه دخل السداب ودخل السداب أبو بالثلاث سنين أبو هذا هذا طفل يحتاج إلى حضانة ثم أيضا كيف يجلس هذه المدة ما مات وهو ثم أيضا الراسطة والشيعة يعلقون سعادة الناس بهذا المهدي يقول ما في سعادة إلا باتباع المهدي متى يأخذ المهدي عمره الأمه معلق إذا إذا كان ما في سعادة ما يكون سعيد لما يتبع المهدي اشقى الناس من رافضة. هم راسطة هم شيعة لأن هو الآن ما يتبع المهدي ولا عرفوا المهدي ولا راس فالمقصود أن المهدي عند الراس خرافة لا اصل له كيف يعلق أمر الأمة الآن الشيخ الإسلام رحمه الله كيف يعلق أمر الأمة يترتفع على السعادة أمر الأمة كله معلق بالمهدي وكيف تعطل الامه حتى يأخذ المهدي والمرأة إذا غاب زوجها مدة طويلة سوفعت مرأة إلى الحاكم وتفتها لدفع الضرر عنها إذا كانت المراه تفتها لدفع الضرر عنها كيف الأمة معلقة برجل رجل واحد سعرسها وشقاوتها و... ولا ولا يمكن أن يكون هناك حل لهذا قلنا وأن... امر أمر المهم مربوطه بشخص موهوب و... ولا تعرف ساعه الموعده ولا بساب... إلا بخروجه وهو لم يخرج ومات اجيال بعد اجيال كل هذا من صراعات نعم يقول هل قامت الشروط وانفذت الموانع في كثير الذين تكلموا عن الصحابه في غزوه تبوك الله تعالى نص في القران الكريم انهم كفروا بعد قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إباني. هذا خلاص نص خلاص الله أنهم كفروا بعد الإيمان المنافقون الان كيف ما قامت عليهم الحجه هم الوحي ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم والقران ينزل بين اظهرهم متى تقوم الحجه عليهم الرسول بين اظهرهم يعلمون سته ولكنهم كفروا بالعذ متى تقوم الحجه اذا ما قامت على الحجه سبحان الله نعم والله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم متى تقوم الحجه اذا ما قامت على ناس يعلموا وسط الرسول ويعيشون بين ظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله ولا يخفى عليه شيء من امرهم هل عندهم جهلة الآن؟ هل عندهم شبهه؟ نعم هل قصة السباحه تزيد من المدينه المدينة نعم هذه أثبتها اهل العلم الشيخ زيون المتيمية وغيرهم وذكرها العلماء والشراح والحفظ المحجر وغيرهم رصع الشيخ للسام أنها ثابتة بعض الأخوان من طلبة العلم تكلموا في دورات وقالوا أرجو أن لا تثبت هذه هذه هذه لأنها لأنها لانها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وحصل هكذا وحصل كذا وهذا كلام العلماء نصوا على وقوعها ونفث فيها مر لا فيها ادله او اسانيد نعم هل يجوز قول علي كرم الله وجهه او علي عليه السلام هذا من شعر الشيعات يخصون علي قول عليه السلام واهل البيت فاطمه عليه السلام وعلي كرم الله وجهه والذي عليه الصلوه جماعه أن الصحابه كلهم سواء كل الصحابة كرم الله وجوههم كل الصحابه رضي الله عنهم انما يترضى عن الصحابه ويترحم على من بعدهم ويصلي على الانبياء لكن لو صلى على بعض الصحابه في بعض الاحيان او صلى على غيره لا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع اليه ابن ابي اوفى, أوفى صدقه قال اللهم صل على علي ابي اوفى فاذا صلى على بعض الصحابه بعض السبيل او ترضى عن بعض الاحيان لا باس لكن ينبغي ان يكون هذا الشعار والاكثر الصلاه على الانبياء والترضي عن الصحابه والرحمه على هذا هو الاكثر والاغلب نعم اذا منع ولي الامر الجهاد فهل نمضي معه ما في جهاد الا اذا أمر ولي الجهاد ولي الامر هو الذي هو الذي يعقد اللواء والذي يعقد الجيوش أنا، ما ما في جهاد الا اللي ولا الرأي هل بقيادة نعم؟ يقول نسمع من البعض ربط مساله الولاء والبراء بالاستطاعة ويقول هي كالقيام في الصلاة نسمع من البعض ربط مسألة الولاء والبراء بالاستطاعة ويقول هي كالقيام في الصلاة تجب مع القدره فنرجو الايضاح في أحد ما يستطيع الولاء والبراء إيش تحتاج الولاء والبراء؟ الولاء محبه المؤمنين وناصرتهم ومساعتهم وبغض الكافرين وعداوتهم والبعد عنها ما تستطيع أن تفعل هذا؟ هذا بقلبك ما تستطيع تولى المؤمنين وتتبرأ من الكفار كيف مربوط بالاستطاع أنت تحتاج تحمل شيء لابد كل أحد يجب عليه الولا والبراء كل مسلم ما في إسلام إلا بالولا والبراء يجب أن تتولى المؤمنين وتحبهم وتنصرهم وتعينهم وتساعدهم بما تستطيع بتوجيهك وإرشادك ودعوتك ما تستطيع هذا لا يمنعك الآن يمنع قلبك على لسانك وتتبرأ من الكفرة وتبردهم وتعاديهم اذا كان ما في قلبه ولا ما خبيث صار ما في ولا ولا براء كيف كيف عين الإيمان وين كيف الاستطاع اذا ما يستطيع هو المنافق ما يستطيع ما يستطيع لان قلبه مريض في خبث وشر ما يستطيع لكن المؤمن الحمد لله يستطيع لان الله قدح في قلبه النور والايمان يستطيع يتولى بقلبه حب المؤمنين ويبغض الكفار لكن ما في قلبه مرض من المنافقين ما يستطيع ما يستطيع لان الله خذله بحكمه البالغه ولو حكمه البالغه نعم هذا سؤال من الانترنت يقول ما نصيحة شيخنا العلامة عبد الراجح للشباب من أهل السنة والجماعة الذين انشغلوا ببعضهم البعض؟ هذا السؤال اول لل... ما؟ لست علامة صاحب الله ولكن لا لكني لازم أتعلم وأستفيد فأرجع من إخواني الله لا يذكر هذا هذا اللقب لا لازم أحب. ونصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وعلى الحلقات الدروس في المساجد. وعلى أيضا المعاهد والكليات الشرعية وأن يأخذ العلم من كل وسيلة ومن كل طريق من طريق الجامعات والمدارس العلمية الشرعية والمعاهد من طريق حلقات الدروس في المساجد ومن طريق الإشفطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة من طريق قراءة في كتب أهل العلم اهل البصيرة القدامى والمعاصرون من السؤال سؤال العين والعطفه المهاتفة او المشافهه كل هذه وسائل العلم كذلك استمع الندوات والمحاضرات في المساجد وفي اذاعه القران ولا استمع الاسره وجبه مفيده وننطيحه ايضا للشباب ان, يقبل، أن يقبلوا على طلب العلم وأن يتركوا التحزبات التحزبات التي فرقتهم وجمرتهم وأتعبتهم وفرقتهم وحاربتهم العلم هذا سروري هذا كذا هذا سلفي هذا إخواني هذا كذا هذا جامي هذا هذا تكثيري وهذا كل يلقبون إخوانه إخوانه أخوك مثلك الان طالب كيف تقول هذا تكثيري هذا جامي هذا كذا كل كلنا من اهل السنة والجماعة كل أنا من أهل السنة والجماعة أنا من أهل السنه السنة والجماعة أعمد الكتاب الله وسنة الرسول واتبع ما عليه السلف الصالح من الصاب و الثبي بس قال لك قال لك أنت سروري أنت جامي أنت تقول أن من سنة وجمال أتبع كتاب الله وسنة رسوله وأعرف عن هذا هذه التحزبات التي فرقت الشباب ومزقتهم وأوجدت بينهم العداوات والبغلة والحزازات هذه لا شك أن هناك أيدي من الأعداء لها تعمل تريد تفريق الشباب وتمزيقهم الواجب على الشباب الإقبال على طلب العلم والاعراض عن هذه التحزبات نعم السؤال الثاني يقول ما نصعتك للشباب الذين يتصدون للرد على الأحباش والروافض في الشبكة العنكبوتية وهم قليل العلم ومنهم من لا يتنع اللغة العربية هذا خطأ هذا غلط خلط كبير ننصح بأن لا يردوا وأن لا يدخلوا عليهم ننصح الشباب بأن لا يدخلوا على الفرق الضاله في مواقعهم لأنهم قد يستدرجونهم ويقون عليهم الشبه ويضلونهم وأنت لا تستطيع أن ترد عليهم ولكن عليك أن تخبر أهل العلم حتى تطلب من أهل العلم وتوعز إلى أهل العلم أو تنقل إليهم وأهل العلم بدورهم هو الذي يرد عليهم أما أن لا ترد عليهم ولا تدخل معهم ولا تدخل مواقعهم لئلا يتمكن في قلبك شيء من الشبه فتهلك نعم سؤاله الثالث الأخير يقول الأحباش هل كفرهم أهل العلم وكيف نتعامل معهم؟ أنا ما ما أعلم كيف كا والحكم على السفر على التصور لو تعطيني معتقدهم مذهبهم حتى حتى يمكن الحكم عليهم بعد ذلك ما أدري أنا مش معتقد الأحباش نعم نعم مش معتقدهم ما هو معتقدهم؟ كثير من حفلات يجوزون الطوف الكبور و. ف... يبيحون كثير الفواحش. إذا كانوا يطوفون من قبور وبيحون الفواحش فا ملاحده زناتك كفره. مثل الباطنيه الذي قال لهم يشافوا الإسلام أكثر اليهود والنصارى. لا شك اذا إذا كان هذا معتقدهم يبيحون الفواحش و... و... ويجيزون الشرك فهم كفره. ف... لا شك فيه. يمضون الصفات وأولونها. هذا ف... لا... في الصيويه الثويلة هذا على اهل أهل البدع. لكن يكفي هذا. إذا كانوا يبي... يستحلون المحرمات. ويبيحون الطاو في القبور فهم كفارة شكلية. نعم. ملاحقة ولاهم يخلصنا. يسبونه صب مقلة. إيه. على هذا يكون ملاحقة إذا كان هذا معتقدهم. ملاحقة جزء نعم. سلام ورحمة. نعم. جزء اللجنة. نعم. في نعم. يغسل في فتوى اللجنة الدائمة في يرجع إلى لكن إذا كان هذا معتقدهم فهم ملاحقة. نعم. الجزء الثاني. طيب. الجزء الثاني عشر طيب. هذا يبلغكم ان نحبكم في الله حبكم الله لي حسن فيه صلى الله جل وعلا يكون متحب في الله ولا يماكم بذلك تعالى يقول أحسن الله اليكم بعض الاخوان يتطاولون على العلماء ويتهمونهم في نياتهم ويلمزونهم ويقولون هم رؤوس ورؤساو جهال نريد منكم نصيحتهم بارك الله فيكم وتذكرون من فضل العلماء ننصح هؤلاء الذين يقعون في اعراض العلماء بأن بان يقلعوا عن هذا الاخوان يعلموا أن لحوب العلماء سمومه والغيبة من كبائر الذنوب والغيبة كما طيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره فلان طويل فلان قصير فلان بخيل، فلان لئيم فلان قال كذا فلان لم هذا غيبة حتى ولو كان هذا الكلام موجودا فيه بعض الناس يقول لنا ما قلت إلا ما فيه نعم ولو كان ما فيه ولو كان الذي قلت فيه هذا غيبة ما الحيلة إذن ما أقول الذي نعم الحيلة لا تكلم فيه ولو كان فيه كلمه هو. اذهب اليه وقل يا فلان ان فعلت كذا او في كذا حتى يبين لك الوجه وجه ما فعل او ما قال اما ان تتكلم في غيبته فلا يجوز ولو كان موجودا فيه اما اذا كان هذا الشيء الذي ليس موجودا فيه يقول هذا أعظم يقول بهتان قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ارايت ان كان في اخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت إذن اذا كان الكلام الذي تكلم فيه موجودا فيه فهو غيبه وان لم يكن موجودا فيه فهو بهتان اعظم واعظم والله تعالى نفر من غيبه النميمة وبين أن الغيبة مثل أكل لحم الميت هل يستطيع لسانا أن يأكل لحما ميتا هل يستطيع تأكل لحم ميت فكيف إذا كان هذا اللحم لحم إنسان فكيف إذا كان هذا اللسان هو أخوك المسلم أعظم بعض ولا يغسب بعضكم بعضا أيحب احدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه و جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في, في حديث الرؤيا أنه مر على قوم يخمشون وجوههم وصدورهم ليس فسأل فسألنا هؤلاء فقال هؤلاء الذين ياكلون لحم الناس ويقعون في اعراضهم وإذا كان الذي اغتيبهم العلماء والامراء يكون اعظم وأعظم لان لحوظ العلماء بسموبه لان الناس اذا اغتابوا العلماء نفروا الناس منهم اذا نفر الناس من العلماء ممن تؤخذ الفتوى اذا سببت العلماء ونفرت الناس منهم وقلت هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا ويحب الدنيا وهذا كذا نفرت الناس طيب نأخذ دينا عمّا إذا أشكلنا من نروح نروح لما للأطباء ولا للمهندسين ولا للرياضيين لأهل نسألهم عن و نفعل و للتجار وين نروح ما دام نثبت العلماء الآن العلماء الآن نفرت الناس منهم يرجع الناس في في استفتاعهم وفي دينهم منهم هذا مصيبة وكذلك أيضا غيبة الولاة والحكام والأمراء أيضا أعظم وأعظم لأن هذا فيه, فيه تسبب الخروج على ولاه الأمور إذا سب الناس الولاد خرجوا عليهم وإذا خرجوا عليهم نشأت الفوضى وحصلت الفوضى والاضطراب اضطراب الناس واختل الأمر واختلت حياة الناس ووريقة الدماء وقامت الحروب وتدخلت الدول الأجنبية وحصل حصل فتن وأمور تقضي على الأخضر واليابس هذا بسبب سبب الولاة والحكام وكذلك سبب العلماء أيضا في تنفير الناس منهم ويكون هناك انفصال وفجوة بين العلماء وبين الناس وإذا حصلت فجوة معناها ما وثقوا بهم ولا أخذوا دينهم وصار الناس يتخبطوا في الجهالات كل هذا يعمل برأيه ويأخذ بقولي غير بقولي بل لا يثق بقوله وصار الناس ليس عندهم ثقة في في دينه بسر الله السلام والعافية نعم يقول هل من كلمه توجيهيه لمن يريد الذهاب للجهاد دون علم معتقدين ان ذلك افضل دون <تضع> علم <تضع> ما عندهم علم ويعتقدون ذلك افضل اولا لا يجوز الانسان لا بد من الجهاد لا بد من رايه طائبه الجهاد لا بد له من رايه طائبه لا بد منه ثم ايضا لا بد من لا بد من استئذان الوالدين اذا كان الجهاد الجهاد اذا كان في البلد اذا دهم العدو والبلد ما يجب على انسان مجاهد في البلد الذي زهد دهمه العدو لكن اذا كان في مكان آخر لابد بد من استئذان الوالدين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد قال حي والدته قال نعم قال ففيهما فجاهد لا بد من استئذان الوالدين ولا بد ايضا من التروي في الأمور والنظر وعدم السرعة والعجلة ومشاوره اهل العلم وهل قد يظن بعض الناس جهاد ولا ثبت بعض الناس قد يذهب إلى مكان يظنوا فيه جهاد ولا ولا يكون جهاد؟ فالمقصود أنه وأود أيضا من مشاوره الوالدين حتى أي سفر سفر تسافر لا بد مشاوره الوالدين ولا بد مشاوره هذا العمر الرسول اليه في أي شيء تريده لأن قد تصور شيء وهو خلاف خلاف الواقع ومخالف للشر قد تصور بعض الشباب جهاد ولا ثبت قال بعض الشيء انا اذهب للعراق ولا جاهد ولا في العراق هل في رايه في العراق هل في امام ما في حكومه ولا امام من؟ قال جهد امريكا انا على جهاد جهد امريكيس امريكا الان هي المسيطره الان واذا تجمع احد فهي تقاتلهم ولو تجمع مجموعه حرقتهم بالطائرات وخلاص تاتي بالطائرات وتحرقهم ولا تنفع الاسلام ولا المسلمين وشفعه الاسلام والمسلمين قتلت نفسك ولا في ثكافر ولا في جيش ولا في إمام ولا في قيادة ويتجهت في العراق هذا ما هذا يسأل من الانترنت يقول يقول فضيح الشيخ ما حكم دفع مقابل مادي لغرض الاعفاء من خدمة العسكرية إيه؟ ما حكم دفع مقابل مادي نعم. لغرض الاعفاء من خدمة العسكرية نعم. علما بأنه يفرض في بلادي على الجيش حلقة اللحية وتحية العلم وعدم الاجتماع بالصلح وغير ذلك من المنكرات مثل العبارات التي فيها الولاء للنظام وعبارات تناقض العقيدة عقيدة الثورة والإمام بادئ الثورة والفقه الثوري والسلام عليكم عليكم السلام حلفوا هذا كان إنسان وصل به الحال إلى هذا وصر يخشى على على دينه على عقيلته وطر إلى هذا ويريد أن يتخلص وليس له طريق إلى هذا يحاول الطريق يبحث عن وساطه يتخلص فإلا لم تخلص الله بهذا له ذلك والاثم عليه هذا لان هذا في سلامه دينه ذكرت سائل أن في خطر على عقيدته على وعلى الصلاه وعلى اعماله كلها فلا بد ان تخلص اذا ما لم يجد طريق الا هذا فله ذلك بالضروره والاثم عليه نعم كيف نجمع من قول الشافعي القول في السنه التي كان عليها الى اخره وبين تعريف السنه بانها ما يثاب عليه فاعلها ويعاقب تركها هي اقول السنه التي انا عليها أنا هي السنة السنة يعني هي السنه اللي ثبتت نعم السنه يعني اللي السنه اللي ثبتت عنده في الاحاديث حي. حي. حي. ما ما في مناف قد السنه التي انا عليها يعني حسب ما ورد في النصوص لا حسب ما ورد في الاحاديث واذا ثبت في الحديث صار السنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركه نعم يقول متى يحكم الحاكم بالكفر واذا ارتكب مكفر كان كافرا ليحكم عليه الكفر هو الرسول عليه الصلاه والسلام هذا حكم الشرع ليس يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم قال الا ان تروا كفرا بواخا عندكم يا الله في برهان سبق هذا في الدرس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولي الحاكم اذا كفر كفر موصوف بثلاث اوصاف كفر بواخ عندكم يا الله في برهان كفر يعني ليس فسق بواخ يعني لا صريح لا شك فيه عندكم الله في برهان دليله واضح والصريح صريح اذا ولدت هذه الشروط صار كفر صريح كفر بواحدكم الله في برهان. ثم ايضا إذا وجد هذا لا يجوز الخروج إلا بوجود الشرط الأخرى وهي وجود البديل المسلم والقدرة. فإذا وجد هذا الشروط جاز الخروج يكون الكفر كفر وليس سفس. بواح لا شبهه فيه. عندكم الله في برهان دليل صحيح ووجود البديل المسلم. أما إذا ما وجد البديل المسلم تخرج على كافر و كافر بداله ما حصل مقصود. من الحكومات العسكريه حكومه كافره تذهب حكومه كافرة ما حصل نصب خليك على, على على الاولى ابقى على الاولى يبقى الناس على الاولى وحتى لا ترى قدمه وثالثه القدره اذا كان عندك قدره لا باس اذا لم تعد قدرة تصبر قال يقول لا يكلف الله الصبر الا وسع خمسه الشروط احفظها نعم يقول وانا اول المسلمين هل الاسلام هو الفطره التي عليها البشر او الاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم باصوله وفروعه الاسلام بمعناه العام الذي هو دين الانبياء جميعا هو توحيد الله هو توحيد الله واخلاص الدين له ونفي الشرك وطاعه الاوامر والنواهي لكل نبي في زمانه وهم الإسلام بمعناه خاص هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه من الشريعه فالاسلام بمعناه العام هو دين الانبياء جميعا هو دين ادم دين نوح دين هود دين صالح دين شعيب كل نبي أكبر أنه على الإسلام وأستمت مع سلمان الله رب العالمين للذين أسلموا كل نبي قال نوح قال من المسلمين هذا الإسلام عنه العام دين الأمر توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة كل نبي في زمانه هذا الإسلام عنه العام مع الخاص بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الشريعه الخاتمه نعم يقول من يقول أن كل شيء يحدث مشيئة الله فكيف نرى المشركين وعصاهم يعملون ما يغضب الله ولا يرضاه إلى أن تقول هذا الكلام يشتبع عليك لم تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الإرادة الكونية ترادف المشيئة لا يكون شيء في هذا الوجود إلا إذا الله لا كله في الله إلا ما يوين الإرادة الدينية ما شرعه الله فالذي يقع في هذا الكون ما اراده الله كونا وقدرا اما ما اراده دين وشرع فقد يقع وقد لا يقع فالاراده ارادتان اراده كونيه قدريه خلقيه واراده دينيه شرعيه فالاراده دينيه شرعيه هي ما شرع الله في كتابه وعلى السلام فالله شرع امر بالصلاه لكن هل كل انسان يصلي وكل انسان من الامم المحمد يصلي لا من المسلم يصلي وغير المسلم لا يصلي لكن الاراده الكونيه هذا قضاء الله وقدره ما كتب في اللوح المحفوظ فمن قدر الله أنه مسلم وأنه يصلي فإنه يصلي ومن قدر الله تعالى القدر أنه يكفر ولا يصلي فلا يصلي فلا بد من إثبات الارادتين إرادة كونية قدرية خلقيه لا يتخلف مرادها وإرادة دينية شرعية قد تحصل وقد لا تحصل تجتمع الإرادتان في المؤمن المطين فأبو بكر اجتمع فيه الإرادتان رضي الله عنه أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا وكونا وقدرا وتخلفت الإرادة الدينيه عند أبي لهب أبو لهب أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا ولكنه لم يرده كونا وقدرا فالذي وقع أيهما الكون القديم وabu بكر أراد الله منه الإيمان كونا وقدرا وآراده دينا وشرعا فاجتمعته فاجتمعته في المؤمن وتتخلف الإرادة الدينيه في الكعبه والفاسق نعم السؤال الأخير يقول السائل ما رايك في من يقول لولا السيارة ما وصلت في الوقت وهذا وايضا لولا الجبس ما رأى ساقي ويقول هذا مقصدي فيه السبب أرجو الرد مفصلة نعم هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحثر القدر والنسبة والنسبة إلى السبب ينبغي الإنسان يقول لولا الله سمح. لولا الله لما حصل كذا قال الله ثم فلان لما حصل كذا و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحسر في القدر فلا في الحديث النبي صلى الله عليه نهى عن التحسر في القدر ولا وقل قدر الله وما شاء فعل ولا تقل اني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فهذا فيه نهي عن التحسر في القدر لولا لو إذا كان في تحصل القدر فهو ممنوعا أما إذا كان في ثمن الخير فلا بأس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استغلت من أمري ما استغلت ما سقط الهدي ومثل قولك لو علمت درسا علميا في المسجد الحضار هذا في ثمن الخير لا بأس لكن في التحصل على قدر ممنوع وكذلك يسند الأشياء إلى السبب فلولا السيارة لولا السائق جيد ما وصلت لولا السيارة كذلك فلولا جبت ما حصل كذا مثل ما قال العلماء فلولا كان الملاحة حادقة وكانت الريحة طيبة ينبغي أن يستمد الأشياء إلى الله عز وجل والسبع يكون بعد ذلك جزا الله فضيلة السيح خيرا جزا وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تفجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم رحمة الله وبركاته